بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث من شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك أصدع رائع أن يكون المبتر مصدراً وبعده حال سدت مسد الخبر وهي لا يطرح أن تكون خبرا فيحذف الخبر وجوبا لسد الحال مسده وذلك نحو ضرب العبد مسيئاً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 وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر ونبدأ المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره واحترز بقوله لا يكون خبرا عن الحال التي تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور نحو ما حكى الأخفش رحمه الله من قولهم زيد قائما فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثم قائما وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا فتقول زيد قائم فلا يكون الخبر واجب الحذف بخلاف ضرب العبد مسيئا فإن الحال فيه لا أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها فلا تقول ضرب العبد مسيء لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء والمضاف كحكم المصدر نحو أتم تبيين الحق منوطا بالحكم فأتم مبتدأ وتبيين مضاف إليه والحق مفعول لتبيين ومنوطا سدت مسدخ تم والتقدير أتم تبيين الحق إذا كان أو إذ كان منوطا بالحكم ولم يذكر المصنف المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوبا وقد عدها في غير هذا الكتاب أربعة الأول أن نعت المقطوع إلى الرفع في مدح نحو مررت بزيد الكريم أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث أو ترح من نحو مررت بزيد المسكين فالمبتدا محذوف في هذه المثل ونحوها وجوبا والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين الموضع الثاني أن يكون الخبر مقصوص نعمة أو بئسة نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمر فزيد وعمر خبران لمبتدا محذوف وزوبا والتقدير هو زيد أي الممدوخ زيد وهو عمر أي المذموم عمر الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في لا لأفعلن ففي ذمتي خبر لمبتدا محذوف واجب الحذف والتقدير في ذمتي يمين وكذلك ما أشبهه وهو ما كان الخبر فيه صريحا في القسم الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدر نائبا مناب الفعل نحو صبر جميل التقدير صبري صبر جميل فصبري مبتدأ وصبر جميل خبره ثم حذف المبتدأ الذي هو صبري وجوبا انتهى وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهمسرات شعرى اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدا الواحد بغير حرف عطف نحو زيد قائم ضاحك فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك سواء كان الخبران أنا خبر واحد نحو هذا حلو حامض أي مز ام لم يكون كذلك كالمثال الاول وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان خبران في معنى خبر واحد فإن لم يكون كذلك تعين العطف فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وقول الشاعر ميكو ذابت فهذا بتي مقيد مصيف مشت وقوله ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم وزعم بعضهم أن لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك أو جملتين نحو زيد قام ضحك فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا يجوز ذلك فلا تقول زيد قائم ضحك هكذا زعم هذا القائل ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا ومنه قوله تعالى فإذا هي حية تسعى جوز. كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا انتهى كان وأخواتها ترفع كان اسما وانصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبحا أمسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفكو هذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما لما فرغ من الكلام على المبتدا والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء وهي قسمان أفعال وحروف فالأفعال كان وأخواتها وأفعال المقاربة وظن وأخواتها والحروف ما وأخواتها ولا التي لنفي الجنس وإن وأخواتها فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس فذهب الجمهور إلى أنها فعل وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره ويسمى المرفوع بها سما لها والمنصوب بها خبرا لها وهذه الأفعال قسمان منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط وهو قسمان أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي وهو أربعة زال وبرح وفتئ وانفك فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائمة ومثاله تقديرا قوله تعالى قالوا تالله تفتا تذكر يوسف اي لا تفتا ولا يحذف النافي معها قياسا الا بعد القسم كالايه الكريمه وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر وابرح ما ادام الله قومي بحمد الله منتصقا مجيدا اي لا ابرح منتصقا مجيدا اي صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومه وعنا بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه وهذا أحسن ما حمل عليه البيت ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزل قائمة ومنه قول صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك وقوله ألا يسلمي يا دار على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربعة إلى آخر البيت القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه ما المصطرية الظرفية وهو دام كقولك أعطي ما دمت مصيبا درهما أي أعطي مدة دوامك مصيبا درهما ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أي مدة دوام حيا ومعنى ظل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ومعنى بات اتصافه به ليلا وأضحى اتصافه به في الضحى وأصبح اتصافه به في الصباح وأمسى اتصافه به في المساء ومعنى صار التحول من صفة إلى صفة أخرى ومعنى ليس النفي وهي عند الاطلاق لنفي الحال نحو ليس زيد قائما أي الآن وعند التقييد بزمن على حسب نحو ليس زيد قائما غدا ومعنى ما زال وأخواتها ملازمة الخبر المخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال زيد ضاحك وما زال عمر أزرق العينين ومعنى دام بقي واستمر وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماضي منه استعملا هذه الأفعال على قسمين أحدهما ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودامة والثاني ما لا يتصرف وهو ليس ودامة فنبه المصنف بهذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي وذلك هو المضارع نحو يكون زيد قائما قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا والأمر نحو كونوا قوامين بالقسط وقال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا واسم الفاعل نحو زيد كائن أخاك وقال الشاعر وما كل من يبدي البشاشه كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا والمصدر كذلك واختلف الناس في كان الناقصة هل لها مصدر أم لا والصحيح أن لها مصدرا ومنه قوله بذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير وما لا يتصرف منها وهو دام وليس وما كان النفي أو شبهه شرطا فيه وهو زال وأخواتها لا يستعمل منه أمر ولا مصدر وفي جميعها توسط الخبر أجزو كل سبقه دام حضر مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم فمثال وجوب تقديمها على الاسم كان في الدار صاحبها فلا يجوزها هنا تقديم الاسم على الخبر لألا يعود الضمير على متأخر اللفظة ورتبة ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراض ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور ونقل صاحب الإرشاد خلافاً في جواز تقديم خبر ليس على اسمها والصواب جوازه قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول وذكر ابن معطن أن خبر دام لا يتقدم على اسمها فلا تقول لا أصاحبك ما دام قائما زيد والصواب جوازه قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن كل العربي أو كل النحات منع سبق خبر دام عليها وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المتصلة بها نحو لا أصحبك قائما ما دام زيد فمسلم وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها نحو لا أصحبك ما قائما دام زيد وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها فتقول لا أصحبك ما قائما دام زيد كما تقول لا أصحبك ما زيداً كلمت انتهى كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها مثلوة لا تالية يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية ويدخل تحت هذا قسمان أحدهما ما كان النفي شرطا في عمله نحو ما زال وأخواتها فلا تقول قائما ما زال زيد وأجاز ذلك ابن كيسان والنحاس والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائما فلا تقول قائما ما كان زيد وأجازه بعضهم ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد ومنطلقا لم يكن عمر ومنعهما بعضهم ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما نحو ما قائما زال زيد وما قائما كان زيد ومنعه بعضهم انتهى ومنع سبق خبر ليس سطفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف بلا المنع وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز فتقول قائما ليس زيد واختلف النقل عن سيبويه فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنعة ولم يرد من لسان العربي تقدم خبرها عليها وانما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها كقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم؟ وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل وقوله وذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال قسمت إلى قسمين أحدهما ما يكون تاما وناقصا والثاني ما لا يكون إلا ناقصا والمراد بالتام ما يختفي بمرفوعه وبالناقص ما لا يختفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى المنصوب وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تاما إلا فتئة وزال التي مضارعها يزال التي مضارعها يزول فإنها تامة نحو زالت الشمس وليس فإنها لا تستعمل إلا ناقصة ومثال التام قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أي إن وجد ذو عسرة وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون انتهى ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر يعني أنه لا يجوز أي يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور وهذا يشمل حاليا أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا على الاسم نحو كان طعامك زيد آكلا وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر نحو نحو كان طعامك آكلا زيد وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة لأنه لم يلي كان معمول خبرها فتقول كان آكلا طعامك زيد ولا يمنعها البصريون فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين نحو كان عندك زيد مقيمة وكان فيك زيد راغبة انتهى ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع موهم مستبان استبان تنع. يعني أنه إذا ورد من لسان العربي ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وذلك نحو قوله فلاكذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عوضة فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكل ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان. ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين إذا قرأ بالتاء المثنات من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشأن والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن فضمير الشأن اسم كان وعطيه مبتدأ وعود خبره وإياهم مفعول عوده والجملة من المبتدأ والخبر خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسمها مضمر قبل المعمول والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشأن فضمير الشأن اسم ليس وكل منصوب بتلقي وتلقي المساكن فعل وفاعل والمجموع خبر ليس هذا بعض ما قيل في البيتين انتهى وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم كان على ثلاثة أقسام أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره نحو زيد كان قائم والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو وإنما تنقاس زيادتها بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم ولا تزاد في غيره إلا سماعا وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشبي الأنمارية الكاملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل بن أبي طالب أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن كقوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل التقدير إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا وبعد لو كقول كاتني بدابة ولو حمارا أي ولو كان المأتي به حمارا وقد شذ حذفها بعد لد كقوله من لد شولا فإلى اتلائها التقدير من لد أن كانت شولا انتهى وبعد أن تعويض ما عن هرتكب كمثل أما أن برا فاقترب ذكر في هذا البيت أن كانت أحدث بعد أن المسطريه ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما انت برا فاقترب والأصل أن كنت برا فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت برا ثم أتى بما عوضا عن كان فصار أما انت برا ثم ادغمت النون في الميم فصار أما انت برا ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع فأن مصدرية وما زائدة عوضا عن كان وانت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوضا عنها ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض وأجاز ذلك المبرد، فيقول أما كنت منطرقا انطلقت ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب والأصل أن كان زيد ذاهبا انطلقت وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه بأما زيد ذاهبا انت ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما إذا اذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن والاصل يكون فحذف الجازم الضمه التي على النون فالتقى ساكنان الواو والنون فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ لم يكن والقياس يقتضي ألا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال فقالوا لم يكن وهو حذف جائز لا لازم ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقات ساكن فلا تقول لم يكن الرجل قائما وأجاز ذلك يونس وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا كقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد إ يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله فلا يجوز حذف النون فلا تقول إ يكنه وإلا يكنه وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائمة ولم يكن زيد قائمة وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقصة والتامه وقد قرئ وإن تك حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة انتهى حصل فيما ولا ولا وان وإن المشبهات بليسا اعمال ليس أعملت ما دون إن معبق النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء تقدم في باء في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة وسيأتي الكلام على الباقي وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان وهو ما ولا ولا تا وإن أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا فتقول ما زيد قائم فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره ولا عمل لما في شيء منهما وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد ولا وما لا يختص فحقه ألا يعمل ولغة أهل الحجاج اعمالها كعمل ليس لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق فيرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر نحو ما زيد قائما قال الله تعالى ما هذا بشر وقال تعالى ما هن امهاتهم وقال الشاعر ابناؤها متكنفون اباهم حلق الصدور وما هم اولادها لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط سته ذكر المصنف منها اربعه الأول الا يزاد بعدها إن فإن زيدت بطل عملها نحو ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نصبه وأجاز ذلك بعضهم الثاني الا ينتقض النفي بإلا نحو ما زيد إلا قائم فلا يجوز نصب قائم وكقوله تعالى ما أنتم إلا بشر مثلنا وقوله وما أنا إلا نذير خلافا لمن أجاز الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم وجب رفعه نحو ما قائم زيد فلا تقول ما قائما زيد وفي ذلك خلاف فإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا فقدمته فقلت ما في الدار زيد وما عندك عمر فاختلف الناس فيما حينئذ هل هي عاملة أم لا فمن جعلها عاملة قال إن الظرف والجار والمجرور في موضع نصب بها ومن لم يجعلها عاملة قال إنهما في موضع رفع على أنهما خبران للمبتدا الذي بعدهما وهذا الثاني هو ظاهر كلام المصنف فإنه شرط في إعمالها أي يكون المبتدأ والخبر بعدما على الترتيب الذي زق وهذا هو المراد بقوله وترتيب زق أي علم ويعني به أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا ومقتضاه أنه متى تقدم الخبر لا تعمل ما شيئا سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب الشرط الرابع أن يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور فإن تقدم بطل عملها نحو ما طعامك زيد آكل فلا يجوز نصب آكل ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر وقد يقال لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله وهذا غير موجود مع تقدم الخبر فإن كان المعمول ظرفا أو جار ومجرورا لم يبطل عملها نحو ما عندك زيد مقيما وما بي أنت معنيا لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر بما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا الشرط الخامس ألا تتكرر ما فإن تكررت بطل عملها نحو ما, ما زيد قائم فالأولى نافية والثانية نفت النفية فبقي إثباتا فلا يجوز نصب قائم وأجازه بعضهم الشرط السادس ألا يبدل من خبرها موجب فإن أبدل بطل عملها نحو ما زيد بشيء إلا شيء لا يعبأ به فبشيء في موضع رفع خبر عن المبتدأ الذي هو زيد ولا يجوز أن يكون في موضع نصب خبرا عما وأجازه قوم وكلام سيبويه رحمه الله تعالى في هذه المسألة محتمل للقولين المذكورين أعني القول باشتراط ألا يبدل من خبرها موجب والقول بعدم اشتراط ذلك فإنه قال بعد ذكر المثال المذكور وهو ما زيد بشيء إلى آخره استوت اللغتان يعني لغة الحجاز ولغة تميم واختلف شراف الكتاب فيما يرجع إليه قوله استوت اللغتان فقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع قبل إلا والمراد أنه لا عمل لما فيه فاستوت اللغتان في أنه مرفوع وهؤلاء هم الذين شرطوا في اعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وقال قوم هو راجع إلى الاسم الواقع بعد إلا والمراد أنه يكون مرفوعا سواء جعلت ما حجازية أو تميميه وهؤلاء هم الذين لم يشترطوا في اعمال ما ألا يبدل من خبرها موجب وتوجيه كل من القولين وترجيح المختار منهما وهو الثاني لا يليق بهذا المختصر انتهى ورفع معطوف بلاك أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل إذا وقع بعد خبر ما عاطف فلا يخلو إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أو لا فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده وذلك نحو بل ولكن فتقول ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد فيجب رفع الاسم على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد ولا يجوز نصب قاعد عصا على خبر ما لأن ما لا تعمل في الموجب وإن كان الحرف العاطف غير مقتضل للايجاب كالواو ونحوها جاز النصب والرفع والمختار النصب نحو ما زيد قائما ولا قاعدا ويجوز الرفع فتقول ولا قاعد وهو خبر لمبتدا محذوف والتقدير ولا هو قاعد ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما وبعدما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر تزاد الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما نحو قوله تعالى اليس الله بكاف عبد وأليس الله بعزيز ذي انتقام و وما ربك بغافل عما يعملون و وما ربك بظلام للعبيد ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التميمية وقد نقل سيبويه والفراء رحمهما الله تعالى زيادة الباء بعدما عن بني تميم فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية ومرة قال تزاد في الخبر المنفي وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبر لا كقوله فقل لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب وفي خبر مضارع كان المنفية للم كقوله وإن مدة الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا انتهى في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا توئن ذا العمل وما في سوى حين عمل وحذف ذا الرفع فشاء والعكس قل تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولا توئن أما لا فمذهب الحجازيين إعمالها عمل ليس ومذهب تميم إهمالها ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الاسم والخبر نكرتين نحو لا رجل أفضل منك ومنه قوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا وقوله نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل فبوئت حصنا بالكومات حصينا وزعم بعضهم أنها قد تعمل في المعرفة وأنشد للنابغه بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤاديا وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول، ومرة قال إن القياس عليه سائر. الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول لا قائما رجل. الشرط الثالث ألا ينتقض النفي بإلا، فلا تقول لا رجل إلا أفضل من زيد بنصب أفضل، بل يجب رفعه. ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا ومذهب الكوفيين خل الفراء أنها تعمل عمل ليس وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جني واختاره المصنف وزعم أن في كلام سيبويه رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك وقد ورد السماع به قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين وقال آخر إن المرء ميتا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه وذكر ابن جني في المحتسب أن سعيد بن جبير رضي الله عنه قرأ إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم بنص العباد، ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين، بل تعمل في النكرة والمعرفة، فتقول الرجل قائما، وإن زيد القائمة، وإن زيد قائمة. وأما فهي لا النافية زيدت عليها تاء التأنيث مستوحة ومذهب الجمهور أنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر ولكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا بل إنما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العربي حذف اسمها وبقاء خبرها ومنه قوله تعالى ولا حين مناص بنصب الحينة فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولا تلحين حين مناص فالحين اسمها وحين مناص خبرها وقد قلئ شذوذا ولا تحين مناص برفع الحين على أنه اسم لا ت والخبر محلوف والتقدير ولا تحين مناص لهم أي ولا تحين مناص كائنا لهم وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت وأشار بقوله وما للات في سوى حين عمل إلى ما ذكره سيبويه من أن لات لا تعمل إلا في الحين واختلف الناس فيه فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في لفظ الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر ندم البغاة ولا تساعة من دم والبغي مرتع مبتغيه وخيمه وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثاني في التسهيل ومذهب الأخفش أنها لا تعمل شيئا وأنه إن وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر والتقدير لا تأراحين حين مناص وإن وجد مرفوعا فهو مبتدا والخبر محذوف والتقدير لا تحين مناص كائن لهم والله أعلم أفعال المقاربة ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذايني خبر هذا هو القسم الثاني من الأفعال الناسخة للابتداء وهو كاد وأخواتها وذكر المصنف منها أحد عشر فعلا ولا خلاف في أنها أفعال إلا عسى فنقل الزاهد عن سعلب أنها حرف ونسب أيضا إلى ابن السراج والصحيح أنها فعل بدليل اتصال تاء الفاعل بها نحو عسيت وعسيتم وعسيتن وهذه الأفعال تسمى أفعال المقاربة وليست كلها للمقاربة بل هي على ثلاثة أقسام أحدها ما دل على المقاربة وهي كاد وكرب وأوشك والثاني ما دل على الرجاء وهي عسى وحرى وخلولقى والثالث ما دل على الإنشاء وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ فتسميتها أفعال المقاربة من باب تسمية الكل باسم البعض وكلها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب وهذا هو المراد بقوله ككان كاد وعسى لكن الخبر في هذا الباب لا يكون إلا مضارع النحو كاد زيد يقوم وعسى زيد أن يقوم وندر مجيء هسما بعد عسى وكاد كقوله أكثرت في العزل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما قوله فأبت إلى فهم وما كدت آيبا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر وهذا هو مراد المصنف بقوله لكن ندر إلى آخره لكن في قوله غير مضارع إبهام فإنه يدخل تحته الاسم والظرف والجار والمجرور والجملة الاسمية والجملة, والجملة الفعلية بغير المضارع ولم يندر مجيء هذه كلها خبرا عن عسى وكاد بل الذي ندر مجيء الخبر اسما وأما هذه لم يسمع مجيئها خبرا عن هذين انتهى وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكس أي اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده من أن قليل وهذا مذهب السيموي ومذهب جمهور البصريين أنه لا يتجرد خبرها من أن إلا في الشعر ولم يرد في القرآن إلا مقترنا بأن قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح وقال عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم ومن وروده بدون أن قوله عسى الكرب الذي أنسيت فيه يكون وراءه فرج قريب وقوله عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمره وأما كاد فذكر المصنف أنها عكس عسى فيكون الكثير في خبرها أن يتجرد من أن ويقل قترانه بها وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون من أن قتران خبرها بأن مخصوص بالشعر فمن تجريده من أن قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وقال من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ومن, اقتر ومن قترانه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب وقوله كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حش ريطة وبرود انتهى وكعسى حرى ولكن جوع علا خبرها حتما بأن متصل وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفاء نزرى متصرفا غير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على المعمول فلا تقول إن زيدا لطعام وأشعر Matt nah. فلما أتيت بهو تعين أي يكون القائم خبرا عن زيد وشرط ضمير الفصل أي يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو زيد هو القائم أو بينما أصطه المبتدأ والخبر نحو إن زيدا له القائم وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر إلى أن لام مد تدخل على اسم إذا تأخر عن الخبر نحو إن في الدار لزيدا قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر وهو كذلك فلا تقول إن زيدا له ولقائم ولا إن لفي الدار لزيدا ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار والمجرور والظرف والحال وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال فلا تقول إن زيدا لضاحك الراكبون انتهى ووصل ما بذي الحروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل إلا ليتا فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد وكذلك أن وكأن ولكن ولعل وتقول ليتما زيد قائم وإن شئت نصبت زيدا فقلت ليتما زيدا قائم وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنما ان اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وبن السراج وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت، وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاد واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي نحو إنما عندك حسن أي إن الذي عندك حسن والتي هي مقدرة بالمصدر نحو إنما فعلت حسن أي إن فعلك حسن انتهى وجائز الرفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل أي إذا أتي بعد اسم إنا وخبرها بعاطف جاز في الاسم الذي بعده وجهان أحدهما النصب عطفا على اسم إن نحو إن زيدا قائم وعمرا والثاني الرفع نحو إن زيدا قائم وعمر واختلف فيه فالمشهور أنه معطوف على محل اسم إن فإنه في الأصل مرفوع لكونه مبتدأ وهذا يشعر به ظاهر كلام المصنف وذهب قوم إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف والتقدير وعمر كذلك وهو الصحيح فإن كان العطف قبل أن تستكمل إن أي قبل أن تأخذ خبرها تعين النصب عند جمهور النحويين فتقول إن زيدا وعمرا قائمان وإنك وزيدا ذاهبان وأجاز بعضهم الرفع انتهى وألحقت بإن لكن وأنت من دون ليتا ولعل وكأن حكم أن المفتوحة ولكن في العطف على اسمها حكم إن المكسورة فتقول علمت أن زيدا قائم وعمر برفع عمر ونصبه وتقول علمت أن زيدا وعمرا قائمان بالنصب فقط عند الجمهور وكذلك تقول ما زيد قائما لكن عمرا منطلق وخالدا بنصب خالد ورفعه وما زيد قائما لكن عمرا وخالدا منطلقان بالنصب فقط وأما ليت ولعل وكان فلا يجوز معها إلا النصب سواء تقدم المعطوف أو تأخر فتقول ليت زيدا وعمرا قائمان وليت زيدا قائم وعمرا بنصب عمر في المثالين ولا يجوز رفعه وكذلك كأن ولعل وأجاز الفراء الرفع فيه متقدما ومتاخرا مع الاحرف الثلاثة انتهى وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا إذا خففت ان فالأكثر في لسان العرب إهمالها فتقول إن زيد لقائم وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين إن نافية ويقل اعمالها فتقول إن زيدا قائم وحكى الاعمال سيبويه والأخفش رحمهما الله تعالى فلا تلزمها حينئذ اللام لأنها لا تلتبس والحالة بهذه بالنافية لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر وإنما تلتبس بإن النافية إذا أهملت ولم يظهر المقصود بها فإن ظهر المقصود بها فقد يستغنى عن اللام كقوله ونحن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعنى وإن مالك لكانت فحذفت اللام لأنها لا تلتبس بالنافية لأن المعنى على الإثبات وهذا هو المراد بقوله ورب وربما استغني عنها إن بدأ إلى آخر البيت واختلف النحويون في هذه لام أخرج تولبت للفرق وكلام السبويه يدل على أن لام لبثداء دخلت للفرق آلاما أخرى أجتلبت للفرق فتح أنف وجرى الخلاف في هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي علي الفارسي فقال الفارسي هي لام غير لام لبتداء اجتربت للفرق وبه قال ابن أبي العافية وقال الأخفش الصغير إنما هي لام لبتداء ادخلت للفرق وبه قال ابن الأخضر انتهى والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنذي موصلا إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للبتداء نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ويقل أن يليها غير الناسخ وإليه أشار بقوله غالبا ومنه قول بعض العرب ان يزينك لنفسك وان يشينك لهية وقولهم إن قنعت كاتبك لسوطا وأجاز الأخفش إن قام لأنا ومنه قول الشاعر شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد انتهى وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر جعل جملة من بعد أن إذا خففت أن المفتوحة بقيت على ما كان لها من العمل لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفا وخبرها لا يكون إلا جملة وذلك نحو علمت أن زيد قائم فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف والتقدير أنه وزيد قائم جملة في موضع رفع خبر أن والتقدير علمت أنه زيد قائم وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن كقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقتي لم أبخل وأنت صديق. إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وإن وقع خبرها جملة فعلية لا ي أن يكون الفعل متصرفا أو غير متصرف فإن كان غير متصرف لم يؤتى بفاصل نحو قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقوله تعالى وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم وإن كان متصرفا فلا يخلو إما أن يكون دعاءا أو لا فإن كان دعاءا لم يفصل كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها في قراءة من قرأ غضب بالصيغة الماضي وإن لم يكن دعاءا فقال قوم يجب أن يفصل بينهما إلا قليلا وقالت فرقة منهم المصنف يجوز الفصل وتركه والأحسن الفصل والفاصل أحد أربعة أشياء الأول قد كقوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا الثاني حرف التنفيذ وهو السين أو سوف. فمثال السين قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى ومثال سوف قول الشاعر واعلم فعلم المرء ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدر الثالث النفي كقوله تعالى افلا يرون الا يرجع اليهم قولا وقوله تعالى ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما وقوله تعالى ايحسب ان لم يره احد الرابع لو وقل وكأنه لم تغنى بالأمس وكأنه قد زالت والجملة التي بعدها خبر عنها وهذا معنى قول. و... فيقول اسمه كأن محذوفا وهو ضمير الشأن والتقدير كأنه ثدياه حقان وثدياه حقان مبتدأ وخبر في موضع رفع خبر كأن ويحتمل أن يكون ثدياه اسم كأن وجاء بالألف على لغة من يجعل المثنى بالألف في الأحوال كلها انتهى عمل أن جعل للاس في نكره مفردة جاءتك كأو مكرره نفي للجنس كله وانما قلت التنصيص احتراما <تصفيق> رجلاني وبتقدير إرادة نفي الواحد يجوز لا رجل قائما بل رجلان وأما لا هذه فهي لنفي الجنس ليس إلا فلا يجوز لا رجل قائم بل رجلان وهي تعمل عمل إنه فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها ولا فرق في هذا العمل بين المفردة وهي التي لم تتكرر نحو لا غلام رجل قائم وبين المكررة نحو لا حول ولا نكرة فلا تعمل في المعرفة وما ورد أول بنكرة ويدل على, أنها على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة كقولك لا أبا حسن حلالا لها ولا يفصل بينها وبين اسمها فإن فصل بينهما ألغيت كقوله تعالى لا فيها غول انتهى فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال الحال الأول أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر الحال الثاني أن يكون مضارعا للمضاف اي مشابها له والمراد به كل اسم له عقولا اي ممدودا وحكم المضاف والمشبه به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 لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله والمثنى وجمع المسلم يبني ما كانا ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك ولا مسلمين لزيد فمسلمين ومسلمين مبنيان لتركبهما